أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شكراً لكم أو بعد فقد شرعنا في اللقاء الماضي في بيان الحديث الحالي عشر وهو يتعلق بأداب دخول الخلاء وكنا قبل أن نذكر المعنى الإجمالي الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى قد عرجنا على بعض المسائل فذكرنا أولا هل هذه الاستعاذة لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم تشرع في كل مكان ورجحنا أنها تشرع في كل مكان ثم تكلمنا بعد ذلك عن متى يقال هذا الذكر هل قبل دخول الخلاء أم بعد الدخول وقلنا إن أصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم في حكم ذكر الله تعالى في الخلاء وناقشنا الأدلة التي استدل بها المانعون والمجيزون وانتهينا إلى أنه لا يوجد نص صريح يمنع من ذكر الله عز وجل في الخلاء اللهم إلا ما تعلق به من تعظيم اسم الله عز وجل وقلنا بل التعظيم في ذكره لا في إغفال ذكره جل وعلا هذا ما انتهى إليه كلامنا في اللقاء الماضي وإذا كنا لم نقف على دليل يمنع من الذكر فلا دليل كذلك على كراهة الكلام حتى حال قضاء الحاجة بل الدليل على خلافه وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال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 أن حذيفة ربي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول تنحى أي ابتعد أو أخذ ناحية بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنه وباهره أنه قال ذلك حال تبوله وبعضهم قال إنه قال أذنه بالإشارة ولم يتلفظ بذلك لكن الأصل حمل اللفظ على حقيقته من التكلم به دون الإشارة والحديث الآخر الذي يستدل به المانعون حتى شدد الناس على أنفسهم في هذا الباب تشددا واضحا فإذا ما ناد إنسان آخر وهو في الخلاء تجد يتنحنح مثلا لأنه لا يجوز له أن يتكلم طيب من قال أنه لا يجوز أن يتكلم أقول مثلا أنا موجود يا فلاد أو انتظر ساتيك حالا أو نحو ذلك غاية ما هنالك أنه يتحفظ لو كان اسمه أي, أي اسم عبد الله عبد الرحمن أو ما شابه يعني من باب الخروج من الخلاف في مسألة ذكر اسم الله حال قضاء الحاجة إنما الأصل كما نقول دائما الإباحة ولا يجوز أن يمنع الناس من شيء إلا بدليل شرعي لكن هما ظنوا تحريم الكلام فامتنعوا عنه بالكلي واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان. يضربان الغائط كاشفان عورتهما فإن الله يمكت على ذلك رواه أحمد وإسناده ضعيف وفيه الطراب ولو صح هذا الحديث لدل على الكراهة أم على التحريم ها؟ يدل على التحريم لأن قوله فإن الله يمقط على ذلك يدل على التحريم لا على مجرد القراهة فحسب لكن قالوا إن التحريم خاص يعني قالوا هنا أقول لو صح هذا الحديث لذل على التحريم وليس على الكراهة لكن قالوا إن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتكلمان فمن فعل بعض موجبات المقت ارتكب مكروها وهذا فيه نظر من الناحية الأصولية لأن الأصل أن الوعيد إذا ترتب على عدة أشياء فالظاهر أنه يشمل مفرداتها كما يشملها كلها لكن في بحث أصولي ليس هذا موضع بيانه إن شاء الله ولا شك أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل والأصل الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع إلا أن يقال إن ذلك ينافي المروءة لكن هذا قد يعني خوارم المرؤة هذه قد تعتبر في زمان ولا تعتبر في زمان آخر لأن طباع الناس وعاداتهم تختلف من وقت الى آخر يعني مثلا كان من أيام قليلة مثلا قبل أن يقتنى هذا الجهاز المحمول لتكلم في الشارع مثلا يعني يتهم لكن الآن عادي جدا أنه يمشي بماشي في الشارع ومحموله على أذنه ويتكلم أمر أصبح طبيعي جدا ما أصبح من خوارم المرأة والغير بل الأول كان اللي يمشي مكشوف الرأس هذا يعدونه من خوارم المرؤ اللي يأكل مثلا في الشارع يعني مثلا لو إن في مطعم واحد جالس في على مطعم هذا في يعني كراسي ونحوها في الشارع ويأكل في هذا الموضوع يطبر من خوارم فهذه الأمور تتطور أو تختلف باختلاف الأيام فما كان من خوارم المرؤة قديما قد لا يكون من خوارم المرؤة حديثا فهذا أمر يرجع فيه الناس إلى أعرافهم وعاداتهم مسألة الرابعة إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد أم لا يعني واحد معه ابن الصغير وأراد الولد أن يقضي حاجته وأبوه دخل به الخلاء لا يريد أن يقضي حاجته وهو الأب وليس هو على مثلا غير طهر او غير ذلك المهم المقصود أنه داخل بالولد ليقضي الولد حاجته فهل مثلا يقول له اللهم إني أعيد هذا الطفل بك من الخبث والخبائث أو يقول اللهم إنا نعوذ بك إنا يعني أنا هو من الخبث والخبائث أم ماذا يفعل قال الرمي في نهاية المحتاج إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل بدله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أو يقول اللهم إنه يعوذ بك أو لا يسن قول شيء من ذلك قال فيه نظر ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجواب مبني على مسألة أخرى وهي هل التعوذ من أجل دخول هذه الأماكن المحتضرة من الشياطين أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة أو منهما جميعا سؤال الآن هل هذه الاستعاذ مشروع لدخول مكان يغلب على الظن إن الشياطين تحضره أم لأجل قضاء الحاجة وكشف العورة أم لهذا وذاك ها إن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط لأن الطفل هو الذي يكشف عورته ويقضي حاجته وإن كان من أجل أن هذه الحشوش محتضرة يكثر فيها الشياطين فيتعوذ له وللطفل جميعا فيقول اللهم إنا نعوذ بك أو يتعوذ لنفسه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف وأعوذ ابني هذا بك من الخبث والخبائف يعني يفرض هذا بتعوذ ونفسه بتعوذ ونفسه هذا في الحقيقة هو الأقرب إلى القبول أن يقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث أو يقول هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يقول اللهم إني أعيذه أو أعيذ ابني هذا بك من الخبث والخبائث وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق رواه البخاري ويعني بأبيهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام المسألة الخامسة في معنى الخبث والخبائف والشارح هنا حمل الخبث والخبائف على الشر وأهله قال القطاب رحمه الله الخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم وقيل الخبث الشر والمكروه والخبائف الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال ابن العربي أصل الخفث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشت وإن كان من الميلل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار وقال ابن تيني رحمه الله تعالى قال أبو عبيد وابن الإنبار وغيرهما قالوا هو الشر والخبائث الشياطين فكانه استعاذ من الشر ومن اهل الشر وقال الخطابي استعاذ من ذكرانهم واناثهم والاول اقوى اللي هو استعاذ من الشر ومن أهل الشر لان فعيل اذا كانت صفه جمع او اذا كانت صفه جمع على فعلاء مثل ضريف ظرفاء وكريم وكرماء وإنما يجمع على فعل إذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر ولأنه أكثر لشك إن الكلمة إذا أمكن حملها على عدة معاني أولى من قصرها على معنى واحد طالما أنها تستوعب هذا المعنى أو تتضمنه فكان التفسير بالشر وأهله أولى من قصره على الشياطين ذكرانهم وإناثهم قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم وهذا الأدب مجمع على استحداب ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء وقال في المغني قال أحمد رحمه الله ما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره هذا لشدة يقينهم رحمهم الله تعالى فيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة السادسة هل يجمع بين البسملة والاستعاذة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أم يكتفي بالاستعاذة فقط ورد الجمع بين البسملة والاستعاذة في حديثين فيما أعلم في كل منهما مقال أما الأول فرواه العمري من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال الحافظ بن حجر رحمه الله إسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية والظاهر والله تأعلم أنها زيادة شاذة فقد روى هذا الحديث جماعة عن عبد العزيز بن صهيد دون ذكر التسمية منهم شعبة وحمد بن زيد وإسماعيل بن علية وهوشيم وحمد بن سلمة وعبد الوارف بن سعيد وسعيد بن زيد فهؤلاء جميعا خالفوا عبد العزيز ابن المختار وهم أكثر عددا منه بل منهم من يقدم عليه في الحفظ لو انفرض فشعب وحده ينسف هذا وكذلك حمد بن زيد أو حمد بن سلمة فكل من ذكر من المخالفين يعني أقوى وأحفظ من عبد العزيز بن المختار فواحد منهم يكفي لرض رواية هذا أو زيادة هذا فالظاهر الله تعالى عالم أنها زيادة شاذة والثاني رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبس سلم كان إذا دخل الكنيث قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف وفي إسناده أبو معشر ضعيف لسوء حفظه وقد تغير حفظه وفي إسناده اختلاف كما في العلل لابن أبي حاته وقال المجد في المنطقة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فينظر في طريق سعيد بن منصور هل هو طريق متابع أو متابع أو أنه لا يخرج عما ذكر فلعله يكون طريقا مستقلا صحيحا فيكون دليلا على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء لكن سنن سعيد بن منصور ليست بين أيدينا لننظر هل هو من نفس طريق أبي معشر المتقدم أم من غير هذا الطريق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وورد حديث ثالث فيه التسمية فقط وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي قلت وفي إسناده ثلاث علن الأولى محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي في الحديث ضعيف متهم والثانية أبو إسحاق السبيعي مدلس وتغير في آخر عمره والثالثة الحكم ابن عبد الله البصري فيه جهالة وقال الحافظ مقبول وللحديث ثلاثة شواهد عن أنس وابن مسعود ومعاوية ابن حيدة وفي كل منها مقال وعليه فلست أرى, التسمي أو أرى في التسمية حديثا صحيحا وإن كان بعض أهل العلم قد صحح بعضها وحكى النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على استحباب التسمية عند دخول الخلاء فقال وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان فإن ثبت هذا الإجماع وإلا فكما سمعتم الأدلة الخاصة في هذا الباب لا يثبت منها حديث إلا أن يقال بعموم ما ورد في الشرع من استحباب البداءة بالبسملة قبل كل قول وفعل فلو أدخلنا دخول الخلاء تحت هذا العموم صح الاستدلال بهذا العموم وإلا فلا يثبت كما سمعتم حديث فيه في البسملة قبل دخول الخلاء بخصوصه نستكمل كلام الشارح قال المعنى الإجمالي أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم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 وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا طبعا هذا لا سيما وأن النبي صلى الله وسلم ومن قبل حذرنا القرآن من هذا العدو المتربص بنا الدوائر والله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو نعم. قال ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء وحمل قوله إذا دخل على إرادة الدخول ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته لهم يحاولون إفساد دينه وليست الصلاة فقط لكن لما كان دخول الخلاء متعلقا بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة قصد الصلاة هنا بالذكر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 من أسباب عذاب القبر كما في حديث ابن عباس وسيأتي ذكره إن شاء الله في محله بإذن الله تعالى